بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بطيره ولولقى معاذيره لا تحدك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وت دوکرو وظن أنه الفراق اولی ثم أولا لتفأولا أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والنفى أليس ذلك بقادر على أي هي بسم الله الرحمن الرحيم هل تا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا ام مذكورا انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتليه فجعلناه سمعيا بصيرا انا هديناه السبيل ام ما جاكرا وانما كفورا ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان ملبرارا يشربون من كاس كان لسانها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شروه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقام الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما قدروا جنة وحريرا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لَرَائِكٍ لَّا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ غِنَانُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها تأسا كان نداجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا